جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا كأثيما إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منبود وظل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 ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميد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 فشاربون عليه من الحميم فشاربون شعوب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تبنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوخين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون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 اننا لمرمول بل نحن محرومون اف ترىيتم الماء الذي تشربون ان انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء اجعلناه اجدا فلولا تشكرون أفرأيته النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أعلم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 افف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ انت فَلَوْلاَ إِذَا فَلَغَتِ الْحُلْقُ مَعَ أَنْتُمْ حِينَ إِذِ اتَّضُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُبَصِّرُونَ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 تصلي يتجهيب إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.